موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات, وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّ صِيتُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُدْرِينُ قَالُوا يَا قوم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 يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من دونكم ويجركم من عذاب ابيم ومن لا يجبر داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه ألا لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، أولا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهم بقدر على يحيي الموتى.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 قالوا بلاد ربنا قال فذو كل عذاب قالوا بلاد ربنا قال سدو كل عذاب ويوم يعرض الذين كفروا عن النار أبي هذا بن قالوا بلاد وابننا قال شقوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير